فقل هل لك إلى أن تزكاه وأهديك إلى ربك فتخشاه فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى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 فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ, ونهى النفس عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما خشها إنما أنتمذروا من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها